سلامون على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر لقد أبصرت جسم الحسين موزعين فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي لقل لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر علي عزيز أن أسير مع العدا وأنت بوادي الطف يظهر كالحر وكأني بالعقيلة زينب تعفر وجهها على تراب قبر المولى أبي عبد الله يوم الأربعين تحدثه عن بعض مشاهد عاشورا ماذا تقول له؟ الخيام يا حسين محروقة ونهود علي الليل الخيام يا حسين محروقة ونهود علي الليل وراسك راح للكوفة وجسمك رض ظن رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولا دامت وشمرت علي اليال من العين ما نامت وين النام والقعدة وها ييتامكم هامت شيء ماتت من الروعة والشيء ظلت تحن بالويل نص الليل يا ابن أمي ولن طفلة فقدناها أثاري فرت بدهشة تحوم محد وياها وحدي طلع تدورها ودور وين ما لفاها وشفتها وياك ممتده على خدها دمع هيسين